على محمد ذكرنا فيما سبق بأنه في النشدة إلى ماء الحمام أو ماء الحياض ذكرنا بانه يعتبر في اعتصامه أن يكون المجموع مما الحوض. وما الماء كُرَّانٍ قابل أن يكون مجموعه ما قول إذا كان مجموع الماءين ماء الحوء وما الماء كُرَّانٍ فلي ينطبق عليه إذا بلغ الماء قدر كُرَّانٍ لن ينجس في مشارك. هذا كلامنا في الاعتصام كما يقولون هذا هو الكلام في الدافع وأما الكلام في الرافع فرق بين صورة الدفع والرافع صورة الدفع قبل أن يتنجيه ماء الحوض قبل أن يتنجيه متى يكون معتصمين ماء الحوض قبل أن يتنجيه انما يكون معتصما ودافعا للنجاسات في صوره قد ودافعا للنجاسه لو عرض عليه اذا كان مجموع ما في الحوض وفي الماده كره هذه صوره قد اما ما الحوض أن تنجس تغير أحد او صوره بعد ان يتنجس كيف ترتفع هذه النجاسه هذه اخرى من حتى. لا نقيسها للأول بعد أن يتنجس هذه نجي صورة الرافع ما هو الرافع لنجاستي حينئذ هذا ما هنا في صورة الراف لا يمكن أن نقول ما, ما في صورة الرافع وهو أنه يكفي أن يكون المجموع كرة يكفي أن يكون مجموع ما في الحوض وما في المادة كرة ويكفي أن يكون أن المفروض أنه متنجس هذا المقدار الموجود في الحوض متنجس أنه تغير أحد أرسال بعد أن تنجس الباقي موجود في المادر ليس بكر لأن المجموع كر أما الباقي موجود في المادر ليس بكر يكون من باب القليل المتمم كر والقليل المتنجس المتمم كر مو المتمم بكر فرق بين العبارتين القليل المتنجيس المتمم كرا للمتمم بكرا لا يقوم بالتثمين لا يقوم بل يتنجس المتمم بالمتمم لانه يصدق على كليهما أنه قليل هذا المقدار المتنجس قليل وهو نجس وهذا المقدار المتمم قليل ينفعل بملاقات النجاسة بمجرد أن يتصل بالماء المتمن يتنجس إذن نحن إنما اكتفينا بكون المجموع كران في صورة الدافة يعني قبل أن يتنجس بمجرد أن يصير مجموع كران فارما تكون اما بعد أن تنجس لا نكتفي بأن يكون المجموع كران بل لا بد أن يكون ما في الماده وحده كرامين وإلا لو لم يكن ما في المادة كران لكان من باب القليل المتنجس المتمم كران للمتمم بكران وإذا كان من باب القليل المتنجس المتمم كران فإن المتمم يتنجس بملاقاه المتمم المتنجس هذا واضح لذلك صاحب الرياض قال ثم إن هذا, إن هذا يعني اشتراط أن يكون المجموع كران لدفع النجاسة يعني في صورة الدافع لدفع النجاسة أما الحياض وأما لتطهيرها لو انفعلت يعني صورة الرافع رفع النجاسة وأما لتطهيرها لو انفعلت بالملاقات فلا لا يمكن أن يكون مجمع قرآن بل لا بد في المادة واحدة أن تكون جنو من اعتبار الكرية بلا خلاف حتى من المصنف هو غير المصنف من بعض اولى غير المصنف يشترط حتى في صورة الدف أن تكون المادة كرن الذي يشترط حتى في صورة الدف أن تكون المادة كرن من بعض اولى يشترط في صورة الر لكن المصنف الذي ياتفي بكون المجموع Turn حتى هذا هو في صورة المنعز يقول لا بث من أن تكون المادة وحدها Perd بل لا بد في المادة من اعتبار الكريه بلا خلاف من حتى من المصنف انا ما قيل له مواقف على قول المصنف والذي نقل عنه والذي نقل عنه القول بعد ان اعتبار الكريه مطلقا قرائه والطائرين في الكتاب من بين عصبا ما اشترط الكريه اصلا ما يسقط قول المصنف غير او من ذكرنا في مسألة أقوال من الأقوال أنه يكفي أن تكون من الأقوال أنه لابد بد أن تكون مادة وحدها من الأقوال أنه لابد بد أن يكون المجموع من الأقوال لا يشترط الكرية أصلا وهو قوي من, من الأقوال أنه لا يشترط الكرية أصلا يكفي الجريال فإنما المادة يمد هذا الحوض ليس كذلك اتصال ماء الحوض بماء الماده يجعل ماء الحوض معنوا بعنوان الجاري فاذا كان ماء الحوض معنوا بعنوان الجاري فحينئذ لا يعتصم حقا حينئذ يعتصم ولا ينفعل من الغزو من هذا كان كلام المصنف كلام المصنف انه لا يشترط الكريه اصلا في ماء الحمام يكفي ان يكون جاريا واتصال ما الحوض بما الماء معناه أنه ماء جاري فإذا كان ماء جاري ينطبق عليه الروايات الواردة في الماء الجاري أن الماء الجاري معتصم ولا ينفع بمجرد الملاقات وإن كان شنه أقل من طول هذا مرد ماذا المصنف يقول تلك الروايات العامة تشمل المقام هذا في صورة دادة الآن كلام في صورة الرحمن بعد أن تغيى هذا الماء وتنجس الآن هل يكفي أن يكون جاريا هل يكفي أن يكون جاريا في عدم تنجسه مع أنه الآن قليل متنجس هذا المقدار الموجود في الحوض متنجس إذا كان هذا الماء الموجود في الحوض متنجس هل يكفي في طهارته كونه جاريا أم لا لا بد من أن تكون المادة كرين صاحب الرياض يقول حتى على قول المصنف الذي لا يشترط الكريه في صورة الدافع لابد أن يشترطها في صورة الرافع ليش؟ باعتبار أنه احنا على فرض الكريه ننقل بالنجاسه فكيف مع فرض عدم الكريه احنا مع فرض الكرية لو كان كلا المائن كراً مع ذلك نقول بالنجاسة ليش لنجاسة المتمند وملاقات المتمند فكيف مع فرض عدم الكرية مجرد صدق عنوان الجاري عليه لا يجعله طاهراً ولا يرفع النجاسة عنه لأنه لو كان كرا لكان جسرا فكيف أنه إذا لم يكن كرمان وبعبارة أداق إن الروايات الدالة على اعتصام الماء الجاري إنما هي دالة على اعتصامه في صورة الدافة في صورة الدافة ولا شمر فيها إلى صورة رام هذه الروايات لا اطلاق فيها يشمح حتى صورة الرافة لا يرتاب أحد من أنه سألته عن الجاري تبول فيه الدوار قال لا بأس. هل يتصور أن يقول الإمام لا بأس حتى مع تنجسه بعد تنجسه من لا بأسر لأنه جاري هذه الروايات لا شمول فيها حتى لصورة فالراف فالراف ما تدل على كفاية الجرائم في صوره صار معلوم وهل يكفي مقدار الكر فيها يعني في الماده ام لا بد في الماده من الزياده بمقدار ما يحصل الامتزاج لما في الحياض لعل تعبير صاحب الرياض قدس الروح لأنه هل يكتفى بالكور مجرد أن تكون المادة كور أو أنه لا يفترض في أن تكون المادة أزيد من كور بحيث يعتبر أنا تعني السيدة بيشكال فيه أنا صاحب الرياض يقول قد يقال بأنه يعتبر أكثر من كور في المادة في المادة يعتبر أكثر لماذا؟ لأن أكعدهم خلاف آخر هذا الخلاف ماذا؟ لأنه عن خلاف ميزمي. عندهم خلاف آخر وهو أنه في تطهير قليل إذا عندك ما قليل متنجس وأردت أن تطهره بكر تلق عليه كرو وطهر هل يكفي اتطال الكربة أو لابد من امتزاجه خلاف آخر خلاف الماء القليل المتنجيس المتمم بكرين الماء القليل المتنجيس المتمم بكرين هل لا يطهر الا بامتزاج أو يكفي اكتفاء الكر به لواحد واحد مد انبوبه بين الكر وبين الماء القليل كيف هذا بنطهر الماء القليل أو لا بد من القاء الكرة عليهم امتزاجه بيه هناك المشهور ذهبوا الى ابنه لا يكثر اتصاله اتصاله بالكر لا نحتاج الى ماذا لا نحتاج الى الانتشاب بعضهم وما لن يليه صاحب الرياض المقام يشترط إذا لم يمتزج الكور بالماء القليل المتنجس لا يحصل الطهر. لماذا؟ قالوا لأنهم مع عدم الامتداد خششة، لأنه ظهر أن لا ماء قليل متنجس متصل بكم لكن ممتزجًا مع عدم الامتداد خششة حاصل أنه ظهر بهذا الاتصال أو لم يظهر. مع حصول الشق مقتبلا الاستصحاب النجاسة مع طرمان بس المستصحب مقتبلا استصحاب النجاسة الحكم بالنجاسة حتى يحصل الانتزاع مجرد الاتصال لا يرفع الشيء وللقاعدة كما ذكر الشيخ المستمساح وللقاعدة بان الماء الواحد لا تختلف احكام اعضائه بعض منا طاهر وبعض منا نجس الماء الواحد لا تختلف احكامه اذا متصل مائين اذا مو متزيد مائين عندنا ماء قليل متنجس ماء ثاني كر بينهم انبوبه تمام له لا هنا يقول العرف ماءات العرف هنا يقوم بتعدد المياه تقول هذا ماء وهذا ماء هذا طاهر او نجس يقول العرف مختفى لست أصحاب تقول اتصلك به المادة اتصلك به الكوخة اتصلك به الكوخة لكن لا دليل على ارتفاع نجاسك مختفى لست أصحاب نجاسك بينما في صورة الامتزاج ما يحصل هذا الكلام لانهما ماء صاحب إذا القي الكر على الماء القليل وامتزجاه صار ماءا واحدا هل يمكن هنا أن يقول عرف الماء هذا نجس والذي ألقي عليه طاب ماكو ماين بعد بعد الامتزاج صار ماءا واحدا والماء الواحد لا تختلف احكام أبعاضه فإما أن يحكم بطهارة الجميع أو يحكم فإن خلتم بأن نحكم بنجاسة الدنيا ألف قم بنجاسة الدنيا مخالف لصريح قولهم إذا بلغ الماء وقدر كرر لا ننجس وجهه وهذا الماء الذي ألقيه قدر كرر ومختلط القاعدة إذا بلغ الماء وقدر كرر لا ننجس وجهه لأنه لا يتنجس الحكم بنجاسة الدنيا مخالف لهذه الرواية إذا بلغ الماء وقدر كرر لا ننجس وجهه لأن الماء الملقى كرر فمقتضى الرواية أن يبقى على طهارته حتى بعد إلقائه أن حكم بنجازته بعد إلقائه مخالف لهذا فإذن التبكيك بينهما خلاف الإجماع لأن نقول الماء الملقى عليه نجس والماء الملقى طاهر تبكيك بينهما خلاف الإجماع ان نقول بان الماء الملقى عليه نجس باقي على النجاسه بمختصر الاستصحاب والماء الملقى طاهرا بمكتبه اذا بلغ الماء قدر الكرب لم ينجس شيئا هذا خلافه والحكم بنجاسه الماء الملقى خلاف الرواية واذا بلغ الماء قدر الكر لم ينس شيئا فهذا عين الشق الثالث وهو أن نقول بطهارة الجميع أن الماء المتعادي له يتم تأثيرون إذن في صورة الانتزاج ما يجب أن نستخدم بالنجاز لهذه القاعدة وهي أن الماء الواحد لا تختلف أخر مع بعض أما في صورة عدم الانتزاج نحكم بالنجاز اللي هذا هو قول من يشترط سنو اعتبار الانتزاج هذا الكلام الذي مال إليه صاحب الرياض قدسه سره أورد عليه السيد صاحب المستقساد كأنه هذا الكلام خلاف رواية محمد بن فرح ناس ماء البئر واسع لا يفسده إلا أن يتغير ريحه أو طعمه فينزح حتى يذهب الريح ويطيب طعمه لأن له ماده لأن له مادة إلا لماذا؟ إلا للطيب أنه لا يأنه إنما يطيب لأن له والعلة تعمم وتخصر فظاهر العلة أن ما كان له ماده يطيب بارتفاع التغير هذا الان متصل لكن له مادة ماءات انا اقول لي تبنى اين ماءات عرفة الماء القليل المتنجس ما والماء الكر ماء اخر بس متصل له لا طب. اذا متصل يسبق على هذا الماء ان له مادة او لا يسبق عليه بما انه يسبق عليه ان له مادة ورواية محمد بن مزيع دل على ان ما له مادة يتطهر بنفسه مثل ما أقول، لأن له مادة يصيّب. هذا له مادة ظاهر تلك الرواية أنما له مادة يتطهر بنفسه يصيّب. وهذا له مادة. إذن هذا ما يتطهر بنفسه يصيّب. لولا صحيحه محمد بن بزاع لقلنا بمقالتكم وهو أنه يعتبر. صحيحه محمد بن بزيع هي التي رفعت الشام كلامكم صحيح مع الاتصال نشك نستصحب النجوة مع الامتزاج لا نشك لوجود القاعدة ان الماء الواحد لا تختلف احكامها نقول مع الاتصال صحيح نشوف لكن لا يستطح بالنجاسة لوجود الدليل الاجتهادي والدليل الاجتهادي وارد على الأصل العملي محتاج نتمسك بالأصل العملي والصحاب المجاسة نتمسك بالدليل الاجتهادي ما قلبي رواسع لا يفسده شيء إلا أن يتغير لونه أو طعمه أو ريعه فيمزح بقدر ما يتغير حتى يطيب طعمه لأن له جمو هذه الرواية اللي, اللي ترفعاته مقتضى هذه الرواية عدم اعتبار صار معلوم ومر الاشكال السامق وبناء على الاشكال السامق وانه الرواية على, على اعتبار الخلاصة بما ان عندنا خلاف انه هل يعتبر الامتزاج او يكتل اتفاع إن قلنا هناك باعتبار الامتزاج اذا ما يكفي أن تكون المادة كرة بل لابد أن تكون أكثر من كر بمقدار تنتزج بماء الحرب بمقدار يحصل امتزاج. لا يكفي أن تكون المادة كرا بل لابد أن تكون بمقدار يحصل الامتزاج به بين ماء المادة وماء أو لأننا نشترط بالطفس الانتظار. نعم لو قلنا هناك بأنه يكفي مجرد الاتصال هنا نقتدى أن يكون المادة كرنا نقتدى فالقولان هنا بنيان على القولين هناك فر واضح. وهل يكفي مقدار القر فيها أم لا بد فيها يعني في مادة من الزيادة؟ بمقدار ما يحصل الامتزاج لما في الحياض قولان مبنيان على الاختلاف هناك في اعتبار الامتزاج بالماء الطاهر في تطهير القليل او الاكتفاء بمجرد الاتصال ولا ريب ان الاولاوه هو اعتبار الامتزاج اولاو احواط ما نشرف اولاو احواط لو لم نقل شاهدنا سهدي لو لم نقل في كونه اقوى بمقصد الفصحاب النجاسة وأن الماء الواحد لا تختلف أحكامها بعض صار معلوم؟ وقلنا بأن من يعتبر الاتصال يقول ألا نتبسك بصحيحة محمد بن وزرع لأن له فإن قال دفع دخل أنه هوا انتون بناته اعتبار بالكرية على كفاية اعتبار الاتصال اذا قلنا هناك في باب تطهير القليل كأنه يكفي الاتصال اتصال القليل بالكور هنا هم ايضا يقول يكفي في المادة ان تكون كور موشكل اما اذا اشترطنا هناك الانتزاج أنه لابد في تطهير القليل من حصول الامتزاج هنا لا نكتفي بأن تكون المادة كراً بل لابد جنوب أن تكون أكتر بحيث تنتزيت فبنيتم القول بكفاية الكرية في المقام على القول بكفاية الاتفال هناك ليس كذلك لا ملازم بين أمرين بين معلمين لا ملازم بين الامتزاج وبين أكتر من الكم يمكن ان يكون كره ممتزجه يمكن أن يكون اكثر من كره غير ممتزجه في الملازمات يعني مثلا يمكن ان تكون الماده كره فقط لكن الماده لها عده منافذ الى الحوض فتمتزج بالحوض مع قانونها كره ويمكن ان تكون الماده حرات لكن الانبوب الموصل بين الماده وبين الحوض انبوب ضعيف بيحصل به الانتزال، فالقولان في المقام غير متفرعين على القولين هنا. ما يجي تعلمه. هذا اللي نقوله، فإحنا نقول انت تقولت في المقام انه لا بد أن يكون المادة أكثر من فرلي، وهت يصل انتزال، قد يحصل انتزال حتى مع فالقول هنا هو متفرع التي في هنا انتم تقولون هنا بأنه يشتركوا في المادة أن تكون اكثر من كر ليش حتى يحصل الامتزاج هي المفروض الامتزاج يحصل حتى مع الكر فحينئذ من, من يكتفي بالكرية في المقام لا ينافي قول بالامتزاج في ذلك المقام في ذلك المقام يقول بالامتزاج و يكتفي بالكرية هل ما نعمل له؟ الامتزاج يحصل حتى مع الكر فلا معنى لأن نقول هكذا أنه في المقام يشترط في المادة أن تكون أكثر من كر ليش يشترط في المادة أن تكون أكثر من كرها لأنها لو كانت كور لن يحصل الانتزاب لأن المادة قد تكون كرا ويحصل الامتزال وقد تكون اكثر من كره لا يحصل الامتزاج فبناء القولين هناك على القول هناك باعتبار الامتزاج وعدمه لا وجه هل هذا جنوب الدخل هذا ايش على كلام الرياض صاحب الرياض اسفح هذا اليوم بانه كلامه هناك اشترف الدفعات او ما اشترفه يعني اذا ابن قليل متنجز ونريد ريت شنو انتهر يكفي ان يمتزج ولو بدفعات او لابد ان يكون امتزاج دفعه واحده طبعا الدفع الوفيه انا الدفع التقيم صح الدفع التقيم صح طبعا او تي هل لابد من الدفعه او يكفي ولو بدفعات كده قلنا بانه يشترط ان يكون امتزاج دفعه فيمتزج معه دفعة واحدة يغفر ثم يصب بينه ربع الكور تعدين الربع الى اخر اربعة اربع ما نحسن هل يعتبر الدفعة الواحدة او لا المهم ان يمتزج ولو كان بدفعات هذا الكلام كله على على اعتبار الانتزاج ولا اذا ما اعتبار الانتزاج هو واضح بحيه على كلام مثل السيد الحكيم والسيد الخوي الذين لا يشترفان الامتزاج بل يكفي أن يكون القليل متصلاً بالكر إذا يكفي أن يكون القليل متصلاً بالكر هذا البحث كله لا دفعاء ودفعاء إنما نحن نبحث أنه هل يكفي دفعات أو يشترف دفع واحدة بناءً على اعتبار الانتزال أو لا بد من أن ينتجج ماء الكرب بهذا الماء القليل دفعة تنوي. وجهه اشتراف الدفعة الواحدة ما هو الوجه؟ اشتراف ان يكون الانتزاج دفعة الموحدة قد يقال بأن الوجه اشتراف ان يكون الانتزاج دفعة الموحدة هو انه كلما ألقيت مقدار تنجه تده دفعت انت كلما ألقيت مقدار على انه ماء قليل التقى بماء القليل المترجس فتنجس بينما إذا ألقيته دفعة واحدة فهذا الاشتاء لا يحصل بها فما هو الجواب يا الله ما هو الجواب قد يقال بأننا إنما نشترط الانفزاج دفعة واحدة لأننا لو بعضنا الماء على دفعات فكل دفعه نلقيها هي في حزاتها ماء القليل ماء قليل تقى بماء القليل والماء القليل يتنجس في الملاقات يتنجس هذا الماء الملقى في الملقى عليه يعني. ما هو الدليل ما هو الدفعة ما هو الدفع على هذا الاستدلال أنه يُشترط أن يكون, أن يكون دفعة الملقى إيه ليش بدء ال... مشكلة بدء دفعات شنو؟ كنا قليل كنا قليل دفعات قليل شنو الرد على الاستدلال الذي يستدل في الذي يستدل, يستدل باشتراح دفع عن واحد يقول؟ كل انه لو كان دفعات كان كل دفع مالا قليلة بيتنجز الملاقاة لذلك ما شرط الدفع ألف على... شنو الرد على هذا الاستدلال؟ قد ما يتم التحقق ايضا بتفعيل واحده تفعيل واحده ما يتحقق بالقطع العاميه التفعيل العرفيه بده يكون بالتفعيل العرفيه لا السيد عدي مسيبي باي من أنه يفقد الاتصال ما بحث واتصل بكرر سبعه واحدة أو دفعات ما يهمنا احنا كلامنا على اشتراقل في امتزاج من يشترط الامتزاج يقول بأنه لابد أن يحصل الامتزاج دفعة واحدة أما حصول الامتزاج على دفعات ما يحقق الطهارة يقول كل دفعات ما هذا هذا متعزع قالي تطيري شكرا إذا قلنا بأنه يكفي في طهارة الماء القليل اتصاله بالكور مع المزاحة تصل بالكور، فهو يدخل عنده. تصل بالكور ما يتصل بلا حوائجه. يتصل بالكور بمقوبة، فان ما يحصل. هدف عودة فعات ما ما يحصل. إذا قلنا بأنه لا يثور الماء القليل إلا بالامتزاج مع الكور، فلماذا نشترط الدفعات واحدة؟ هل اعتراف الدفعات لأنها الامتزاج لا يتحقق دونها؟ يعني إذا كان الإلقاء على دفعات لا يحصل الانتزاج بينما لا يحصل الانتزاج إلا إذا كان الإلقاء دفعه واحده هل من هذا الباب لأنه من, من, من الواضح أنه إذا ألقيت خمس مرات بعد إلقاء خمس مرات يقال انتزج بكرين عرفا وقال بسكر الكر الدفعات لا تنافي صدق عنوان الانتزاج <تصفيق> انتزاج بالكر فتنفذي. ولو صببت الماء عشر مرات عليه بعد هذه العشر مرات يقال بأنهم تدجى في كرين فالامتزاج بالكر يحصل حتى بعد الدفعات فإذا كان اعتبار الدفعات من باب أنه لا يحصل الامتزاج إلا إذا كان القادة حدا واحدا لا يحصل الامتزاج بدون الدفعات. حتى مع الدفعات يحصل الامتزاج. صار معلوم هو وإذا واذا كان اشتراط الدفعان لكن كان اشتراط الدفعان ما قليل هذا وان كان اشتراط الدفعان من هذا الباب اننا انما نشترك في الدفع الواحده من هذا الباب انه كلما القينا عليه ماء قليلا تجسد من هذا الباب يقول. نقول بعد إلقاء الدفعات عليه بعد تمام الدفعات الان بعد القاء الدفعات عليه وبعد تمامها ثم يصدق اذا بلغ الماء قدر قرن من ينجسه شيء الحكمه في إذا بلغ الماء من لأنه بلغ قدر كر مطلقة بلغ قدر كر دفعة واحدة وبلغ قدر كر دفعات قبل أن لو اعترضنا أن الدفعات عشر ووضعنا تسع دفعات فمنطبق عنوان قرية علينا من عنوان أنه إذا بلغ الماء قدر كرين من الجسر فنو بحث نحن قبل تمام الدفعات لا تمام الدفعات قبل تمام الدفعات قليلة فتمام اذا بعد ان تمت الدفعات الان يقال هذا الملقاك قر او لا يقال يقال القى عليه كر لا يقال ولكن يقال ألقي عليه كر او لا يقال بعد تمام الدفعات القى عليه كر او لا مجموع الالقاكر. يقال ألقي عليه كر لا <تبولي> ما, ما, أحب أحب ما, <تصفيق> ما يقال لانه الان لما قال إذا بلغ الماء قدر القر قر من الجس كان ما احنا عدنا انه هو الكر نفسه لو القيه فيه شيء لما تنزل لو القيه او لو ألقي لكن القيه علي شيء ده يهمني انه صار نفس الماء جزأنا وجينا ألقينا في النجاسة هذا الماء اللي جزأنا وألقينا في النجاسة هذا الماء يسبق عليه أنه كر ألقي أو لا؟ إيه بعد ها؟ يصدق يعني الآن مثلا واحد عند واحد يخلص يقول يقوله أنا أريد أريده سلقة على هذا المثلاً أريده صب هذا الحوض قرم، وقام هو شيء لبري، ما يقولوا انه أرتق قرم بعدين هذا يجي له آخر، ما ألقى الكر، ألقى الكر، لا ألقى بريك بريك، ما ألقيت ألقى الكر ألقى الكر لا ألقى بريق بريق ما ألقى الكر يقال وقال شقيق، فقال ألقى قرن بعد، ما ألقى قرن، قف هذا الكر الملقى ينطبق عليه إذا بلغ الموقدر قرن من الجسم، هذا الكر الملقى ينطبق ففي النتيجة اعتبار الدفعه لا أجهد اعتبار الدفعة الواحدة لا أجهد اعتبار الدفعه إن كان من باب أن الامتزاج لا يحصل إلا بالدفعة الواحدة واضح أن الامتزاج يحصل بتجيلي إن كان من باب أن كلما ألقي شيء تنجس ففيه أن تنجس الملقى مشروط بشرط متاخر وان لا يبلغ المجموع فران وأما إذا بلغ المجموع فران يقال أنه ألقي عليه كر فإذا ألقي عليه كر هذا الكر الملقى ينطلق عليه يابلغ الماء وقدر الكر لم ينجسوا صار واضح أوه. انا اذا احنا بحثنا مو في هذا بحثنا في عباره صاحب بالرياضة بس انما احنا وجهنا المباني طب بعد ان نقول بعد ان نقول باشتراط الدفعة او قلنا انه اشتراط الامتزاج دفعة واحدة اذا قلنا باشتراط الامتزاج دفعة واحدة لا يكفي في المادة مادة الحوض أن تكون كر أن ما حفظ لكن إذا كانت المادة أكثر من كر بحيث بحيث مو بس أكثر وقلال بحيث هذه جنو تحقق الامتزاج حين إذن يصدق الدفعة الوحيدة. فإذن هذان القولان فهو انه يكفي في المادة ان تكون كور او لابد ان تكون اكثر من كور متفرعا على القول باعتبار الدفعة وعدم اعتبار صار كلام واضح الان بيش اشكال على صح؟ وابتناء القول الاول يا القول الاول وهو الاكتفاء بالكور على الثاني يا الثاني وهو كفايه الاتصال القول بمجرد القول الاول في المقام مبتن على القول الثاني في ذاك المقام يعني مقام تقدير الخليف فمعلوم وابتناء الأول القول الاول يعني القول بكفايه مقدار الكوخ على الثاني يعني على القول الثاني بعد قول قولان مبنيان وهو اختفاء بمجرد الاتصال دون الاول وهو اعتبار الامتزاج ليش مبني على ما هو المشهور من اعتبار الدفع، رحيم. وأما مع اعتبار الدفع العرض مع عدم اعتبارها كما ذهب إليه جماعة من أصحابنا بناء على عدم التدين هذا، ما تدل على اعتبار الدفع بيننا. فيكفي مقدار الكرفيها ونا في المادة في محل كلامنا ولو قلنا بالأول ولو قلنا بالامتزاج ولو قلنا باشتراف الامتزاج في المادة أن تكون وهو غير بعيد يعني اتكتاب مجرد والله العالم جرد على كلام صاحب الرياض يعني على تعبيره الأمر الأول كما قلنا في الكلام أنه لا يلازم بين الالتزام وبين الكبت فإذا قلنا في باب تطهير القليل بأنه يشترط الامتزاج إذا نقول هناك يشترط الامتزاج في المقام لابد أن نشتبط الكرب نحوين يمتزج لا مطلقات ما يصير حتى لو ما اعتبرنا الدفعات ترد ما اعتبرنا الدفعات حينئذ في المقام اشتراط الكريه لابد يكون بنحو يمتزج وإلا يجد الاشكال الثاني فهو أنه انت المفروض من الأول حتى شقيقان قال شنو انت المفروض من الأول يا صاحب الرياضي القولان في المقام مبنيان على القول باعتبار الدفعه وعدم اعتبار مو نقول القولان في المقام مبنيان انه يعتبر الانتزاج أو يغفر الاتصال ثم بعد ذلك تستدرك وتقول لا هذا مسعى القلب اعتبار الدفعه عباره القلب اعتبار الدفعه خب مين الاول يقول يا معتبر الدفعه هنا مبيان على هذا القول مو على اعتبار الامتزاج وعدمه فرضنا انشاله العبارتين لأنه في المقام ان قلنا هنا باعتبار الدفعه ما يكفي ان تكون المادة كذا ولا يكفي ان تكون المادة 100 كذا بل لا بد ان تنتج مع الحوض دفعة الوقت وإن كانت خرّة فقط وإذا قلنا هناك بأنه لا يعتبر الدفعات يخطئ أنت كل ما يدخل ويأتي الحال بمرور الوقت سيحصل في الامتزاج اعتبار الاتصال إذن القولان في المقام مبنيان على القول باعتبار الدفعات وعدمها وليس مبنيان على القول باعتبار الامتزاج أو كفاية الاتصال فجعل القولين في المقام متفرعين على القول باعتبار الامتزاج واحده ثم جعله متفرعا على القول باعتبار الدفع واحده ميلا وجعله صار معلوم الاشعار والله العال